يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم وَلَا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 وَمَا أُهِلّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَمٌ نُصِبَ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ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 الله، فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أهل لكم الطيبات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 لا يريد الله ليدع على عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم وليتم من عليكم لعلكم تشكرون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 118. وإن الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعذلوه للتقوى واتقوا الله إن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 أرضاً حسناً لا أكفر عنكم, عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك من فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكِتَابَ عَمَّا وَاضِعِهِ وَنَسُوهَا الْضَّمِّ مَا ذُكِّرُوا بِهِ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 وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويفرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراق مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن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 شَوَّمَ مِمَّا الْخَلَقَ يُؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ وَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُونِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَأَجْعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا أرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنطلبوا خاسرين قالوا يا موسى قَوْمًا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ماذا مو فيها فذهب انت وربك فذهب انت وربك فقاتل اين انا قاعدون قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم أربعين سنه يتيهون فِي الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَبِّ إِذْ قَرَّبَ قُبَانًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا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 اني اريد أريد أن تبوء بإثمي واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 ان احياها فكانما احيا ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم امكفرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ فَذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله واجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض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 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى 119. لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سما لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملئ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 هُدًى وَنُور يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ أخشون ولا تشتغوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا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 ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتينا فيه هدى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 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم يختلفون And بينهم بما careful الله ولا تتبع what Allah gave, and يفتنوك عن بعض ما dishes, الله forgive them وَلَوْ فَعَلَمْنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ فِي رَمْنَ مَسِلَ فَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ منكم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إن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 عادمين ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا وَتَذَمَّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْخِذُ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسول 113. ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يَخَذُّونَ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الصَّلَواتِ تَتَّخِذُوها هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِمَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أزل مِنْ وأن فاسقون قل هل أُنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت أولئك شر من كانوا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عنهم واكلهم السحت لا بيت كانوا يصنعون وقال اليهود يد الله ما لوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يذ أنك كفرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر وألقينا بينهم العداوة في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك عنهم سيئاتهم، ولا أدخلناهم جنات نعيم، ولو أن هم أقاموا تورات والإنجيل وما أنزل إليهم من رضهم لا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة منهم 124. بلغ ما أُنْزِلَ إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدنكم كثيرا ايَكَمُرُّ رَبُّكَ قَوْمًا وَكُفْرًا فَلَا تَسْعَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ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 وما من إله إلا إله واحد وإن لم يته عن ما يقولون ليمس الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتوبرون إلى واهٍ تغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأمه صديقة كان يقلان الطعام يُحْمِلُ الْآيَاتِ صُمٌّ مَّنْظُرٌ أَن لَّا يَسْمَعُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنا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 عليهمتخذهم أولياء ولكن كفرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 ايمانكم ولكن ياخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه 119. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أَيَّامٍ أيام 110. ذلك كفارة أيمانكم إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا حلفتم كَذَلِكَ واحفظوا اللَّهُ لَكُمْ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أَيُّهَا لعلكم إن إنما الخمر والميسر والأصب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن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 قَوًّا أَحْسَنُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ ذِي الْغَيْرِ فَمَن يَتَّقِ وَاقِعَةَ ذَلِكَ فَرَهُو عَذَابٌ أَلِيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَسَجَازَ 109. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما, أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال امره عفى الله عن 118. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذنتقاه 119. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام طيّام للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد فَالَّكَ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سَمَوَاتٌ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا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 فَتَسْأَلُهُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَكُم عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ فَمَا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يستغرون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا لهم تعالى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبى الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما ضل إذا هتديتم إلى الله ما جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه ثمال ذو عدل منكم او اخران من غيركم او اخران من غيركم ان, أن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 استحَقَّ وعليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادةنا أحَقُّ من شهادتهما وَمَعْتَدَيْنَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمْ نَعْتَدْنَا ذَلِكَ أَذَنَا الشهادة على وجهها أَوْ أن ترد أيمان بعد واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يَوْمَ يَرْجِعُ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَى اللَّهِ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى مَرْيَمَ يَا مَنْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيْدَتْكَ بِرُوحِ تَتَكَلَّمُ مَنَاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتَ كَلِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي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 وَإِذْ أُحِيطُوا إلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْآ مِنُّي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِلَّا قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا سبنا مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إذا تم من السماء؟ قالت تقول الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد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 119. عذابا لا a fool من العالمين I'm not a fool of him, I'm a fool of him. 110. And والصبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربّي وربكم و عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَيُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَلْ غَادَرَ صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 129. لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو